بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة